نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَمَا سَاءَ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن سو وإن يبيعون إلا شيطانا مريضا له الله وقال لا استخيرا من عبادك نصيبا مفروضا ولابد انهم ولا امن منهم ولا امر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 ج أواهُ جه ملا يجدون عنه نحيف